من هذا العصر فهي على العاقلة والعاقلة لن تزي وكذلك بيع العواية وكذلك بيع الثلاث إلى غير ذلك, مما ذلك لما يفرض له أنتنا وما به بالقدر المصير منظر الصحة هو الجميل. قوله أي اي هنا يعرف لك الدليل فالدليل كبه اذن لا يدل اي اركبة مو وهو في اتلاح العلماء لا يتوصل بصحيح النظر فيه الى مضموذ خضري النظر فيه الى فالمقصود بالمضموذ الخضري المكبر سواء كان جمله كانيه او جمله اسمية ويفترض في هذا العيب علم الحديث والمعادلات فإن التعريف لشيء معين لو كان دليلا فإنه لا يتوصل به إلى مفهوم الخبر وإنما يتوصل به إلى ماهيه الشيء فقط مفهوم أن الدليل هو يوصلك إلى مطلوب خبره وبصحيح النظر لان النظر غير الصحيح السقيم لا يصير الى شيء قال والنظر الموصد من فكره اله بل ينبغي حد من او هنا يعرف لك النظر ويقول لك النظر الذي دخل في تعريف الدليل هو الموصد ما حلية هو من خدش الله عز وجل الله هو القرآن الذي حفظه الله من خدش من الله عز وجل والفكر هو حركة النفس في المعقولات اما حركة النفس في المحتال يسمى رخيص. اشتغال النسخ بشيء بحال تصل إلى علم أو لم ذلك ماذا يقول لك لدراك من ريو قضاء ومعه تصير يكون يقول لك إن إدراك الشيء من غير قضاء عليه لحكم منسج أو إثناء هو التصير اتخيل وتتخيل من الصوره فتتصور اذا ادرك الانسان شيئا ما من غير ان يحكم عليه بشيء كما ذلك صلى الله عليه وسلم اما اذا حكم عليه بشيء بان استدل لها شيئا أو <تصفيق> وفي <تصفيق> الحديث الاولى ترحل بهذا المكان الذي سيعيش بهذا المكان الذي سيعيش بهذا المكان الذي سيعيش بهذا المكان الذي سيعيش بهذا المكان الذي سيعيش بهذا لا منها الله لا منها الله شيئا لا مع القضاء عليه بشيء ما تصوير القضاء عليه بشيء شيئا مع رمضان عليه بشيء ما مثل ما اخبره وما اشتهروا او معروف عند علماء الموت <تصفيق> والصلاه والاصول جازمه دون تغير العلم علما وغيره اعتقاد ينتقد اي هذا الادراك الجازم الذي لا يقبل التغير دون تغير هو المسمى علما اما الادراك الذي ليس بالجاهل والذي إن يقبل التغير هو الذي يسمى اعتقادا هذا الاعتقاد ينقسم الى قسمين الى صحيح ان يكن يطابق اي الى صحيح ان كان مطابقا للواحد كاعتقادنا ان الله واحد او فاسد بل هو لا يوافق اذا كان غير موافق بالواقع فهو فاسد كاعتقاد الفلاسفه ان العالم قديم وكاعتقاد النصارى ان عيسى ابن الله كل ذلك اعتقاد ولكنه اعتقاد فاسد والعلم عند الاكثرين يختلف جزما وبعضهم فهنا يتكلم النادي رحمه الله تعالى على مسألة جزائي العلم او الثلاث فأكثر الى ما على ان العلم يختلف ان علم المخلوقين يختلف في الاياته ان علم المخلوقين يختلف في الاياته فعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا لمساله ما ليس كعلم شخص من الاشخاص بنفس المساله وعلمك بان الواحد نصف الاثنين ليس كعلمك الحاصل عن طريق التواصل فلا شك ان العلم بان الواحد نصف الاثنين اقوى من العلم الحاصل بالتواصل فالعلم عند الح... الحاصل عند المخلوقين تساوت في ذيقياتهم أو التساوت في حيث أبداؤه وظهر العلماء ما ينفي التفاوت فيقول إن العلم المكتسب العلم أو العلم الحادث عند المخلوق. لا يختلف ضروريه ولا نظريه فهو صفة واحدة وانما تختلف باختلاف متعلقاتها فالعلم عنده صفة واحدة لا تختلف لكن متى تختلف تختلف باختلاف متعلقاتها فرسول الله صلى الله عليه وسلم لعلمهم من الله عز وجل ما لا نعلمه كان عندهم اكثر اما العلم من حيث هو يقولون فلا يختلف ولكن القول الصحيح الذي عليه اكثر العلماء وهو قول اهل السنة ان العلم في ذاته يختلف وانما له لدى المحقق تفايض بحسب التعلق أي أن يحقق من أولئك الذين نفوا تزايف العلم في ذاته يقولون إنما العلم يختلف باختلاف متعلقاته تزايف بحسب التعلم لما له الاتحاد منحكم نعطى عبد ذلك معلوم العلم أي لما بالعلم اتحاد منحكم مع اختلاف المعلوم ومع تعدد المعلوم فكلما تعدد المعلوم الاما اختلف العلم وكلما نقص المعلوم نقص العلم وكلما زاد المعلوم زاد العلم لكن كما قلنا القول الصحيح ان العلم يختلف في نفس الشيء وفي نفس المساله علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بمساله من المسائل يختلف عن علم غير ذيبها يزنى عليه الزين والنقصان هل ينتمي اليهما الايمان اي هذا الخلاف ينبغي عليه مساله العقائديه وهي الايمان هل ينتمي للزين والنقصان اي هل يزيد وينقص ام وأكثر علماء الثلاث وأكثر العلماء المحققين على أن الإيمان يزيد ويلفظ فقوم تعالى إذا طلعت عليه الآيات زادتهم ايمانا وبعض العلماء يرون أن الإيمان لا يزيد في ذاته وإنما يزيد من حيث أمور أخرى ومن حيث أشياء أخرى عربية وعلى كل حال المسألة مسألة مرهية وليس لها دعوة العقائد مجدعين وغاية له الأمر أن نسلنا من الله تعالى إذا دوليت عليه الآيات ذلك الإيمانة وأن لا نرد ظاهر القرآن لتأويلات وتفسيرات لا تدري على ذلك قاطع حالا بعد ذلك والجهل جاء في المرهن المحمود هو اتفاء العلم المقصود انتفاء ما يقفض انتفاء ما شأنه ان من يعلم يسمى جهن لأن لن يدرك في الكلية يسمى جهلا فإن ادرك على خلاف هيئته في الواقع كلية جهن مركبا وهذا هو القوض والجهد جاهي المزهد المحموذ أي المزهد المنصور المقوضة من أقوال أهل العلم هو اتفاع العلم بالمقصور أي هو اتفاع ما شأنه اليكتذى ليعلم جوال ما علم كل نسيانه والعلم له نسيانه جوال المعلوم بالفلمية بحيث يزيد على القوه المدركه والقوه الحافظة يسمى مزيانا أما, اما العلم في في حاله السهم فان له ايمانا بحيث العلم يزيد على القوه الحافظة لكنه لا يزيد على القوه المدركه هذا هو السهم بحيث إلا الزهر يتنذبه الزهر فيه لأدنى ذلك أما الإسياء فلو ذكرته فلا يتذكر أما الزهر بالذر بأن تقول له كذا وكذا يتذكر فالعلم موجود لكن يعتاد إلى من ينذبه أو من يوقفه وعلى ذلك يقول ما ربنا لم ينهى عنه حسن وغيره القبيح والمستهجل اي الذي لم ينهى عنه الشرع حسن والذي نهى عنه الشرع قبيح ومستهجل فالمستهجل او الحسن هو الواجب او التنذير او المبار اما المستهجل والقبيح فهو الحرام والمقلوب وبعض العلماء يقول ان المكروه واسطه بين الحسن والقبيح لان فاعله لا يذر ولذلك فلا يسمى قبيحا ولان الشرع استكرهه فهو من هذه الناحيه لا يسمى حسن فهو واسطه بين الحسن والقبيح والنسألة هنا مساله العقائديه فإن أهل اليسدين يرون أن العقل يحسن ويقضح والمسألة ليست في مساله في الوصف فقط بل المسألة انتفعدت إلى مسألة ترتب الأجر والتوارع فالنعتزين يرون أن العقل له أن يثبت أجرا وينفيه عن شيء ما يتحسنه أو يقضحه لكن اهل ان يقولون العهد ان ما في واذا دخل في ذلك من هذا ولا يشمل كل بلاء الذي يقول اهل الشله لم يستحيل ويبدو ان الشرع والعقل قبل الشرع لا له لها وإنه لهم قصر معتدر وقال أهل الاتجان العقل لهما جاروا في الأمور قبله من أتى الشرع مؤتده لما أدرك أولوه كلا لها من كل فهو لهم من الأثور الواهية وعلم به فروعا غاية فهي عند كل الاصول المعتمدة يبنى عليه البريعه هذه البريعه الزاويه او المنبينة غير الماميله هل يمكن التثور على من من شخصي الله تعالى اذا عقد سبب اليد ويعتبر مانع يمنع من القيام ايضا خلق شرب لسروط الوجود هل يكفه ان يطمر على هذا الشهر لانه واجب في حق هذا الشخص او لا يكفه ان يطمر عليه ذلك مثل ذلك الحائق وثم يده المسافر فهؤلاء كلهم قد العقد سبب الوجود حقهم لكن وجد نامع يدنع من الجانب أو او تخلص شرطا من شروط الوجود كالاقامه في السفر وكل وجوده في غير مسيرته اي وجود الصيام يغير اول غير الحائز رائع فتقول ان المالوف والمسافر يجد على الوجود لكن له ان يؤثراه الى وقت وأجري الأعمى أما الحائص يقول بألم يقول الإلم الحوال لا يوجد عليها بفقيل راجع وضعته فيه لديه هذا قول وضعت وجود الثياب فيه أي في الحي لديه وضع أي ظهر يظام ولكن قولا جلاهيون من أهل العلم بأن هؤلاء الثنابة الحاعث والمبرز والمسافر يؤذ عليهم السياس لكنهم, يز... لكنهم بعد ذلك مخيرون أو لا يبذلون بالشعب فالحاعث لا يتبا يذنب ان أن تأتي الشعب والمعين والمسافر مخير بالشعب هذا هو قول جماهير العلماء وقول اكثر العلماء يكون هذا الثلاث ينبع عليه مساله سبحية وهي قول وهي في وجود قصد بالآذى أو جثه لقائد به بجان إذا قلنا المسيان قد كان واجبا عليهم معنى ذلك أنهم عندما يأتون للقضاء فينون القضاء وستكون الوية التي يستحبونها مع الجاد هي نية القضاء وفد تكون القضاء اما اذا قلنا ان اكيام ليس واجبا عليهم مع ذلك الله اذا ارادوا الاتيان في البدل فلا ينزلهم ان ينلوا الاداء وعند الجماهير الذين يقولون بان الخيام ما كان واجبا عليه يقولون ان البدل واجب والبدل واجب تدل على ان المبدل منه واجب مفهوم؟ ما كان البدل واجبا فان المبدل منه واجب لانهم يؤمنون بالصيام وجوبا يجب عليهم قضاء ما فاتهم وهذا الذي يردونه هو بدل عن شيء واجب لذلك كان واجبا لكن على طول المؤلف التفكير ان الحائض لا يجب عليها وان المريض والمساكر يجب عليهما ويخيران بين الاداء والقضاء ولا يكلف بغير فعل بائت الله ورب الفلق، أي بائت الله وهو الله عز وجل رب الفلق لا يكلف عباده بغير الفعل لأن العدم غير مقبول عليه، وقد قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها، فتقول بالله مجد الله. فتفقنا بالنهي اي تفقنا المنهي عنه هو المكروب الذي طلب منا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نتركه بلاغا عن ربه فالقراءه المسلم عن المنهي عنه وابتعادها عنه هو المكروب كما قال صلى الله عليه وسلم فما نهيتكم عنه فابتلوا والكف فعل او والترك فعل في صحيح المذهب اي ان الكف والترك يعتبر فعلا في القول الصحيح من اقوال اهل المذهب ومن اقوال اهل العلم ويمكن ان تعرف هنا ان الفعل الذي لا يكلمه الله عز وجل الا به اربعه اقسام اولا الفعل الذي هو عمل أركا فهذا أمر ظاهر، أمر ظاهر كتكيف بالصلاة والصلص، وتكيف بالجهاد إلى غير ذلك من الامور الجميلة، وأيضا القول، فالقول يكون في الفعل لأن الله أسم الله قولا، قال: شياطين الجن ولق فيه حذاء به إلى دعو الجهر بالقول غريرة، ولا شأن لك ما فعلوا. اي لو شاء الله لا فعلوه صلى قوله فعلا ويدخل فيه ايضا العزم المصمم فالتشديد العزم المصمم العزم المؤكد على فعل الشيء كما فعلا بدليل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا ثقل المسلمان بيبي بلا تلقات من إيدي إيدي في الله قال هذا القاتل صلى الله عليه قال لانه كان عادلا أو مسلما على قتل صاحبه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتذر عزمه على قتل صاحبه فعلا وسببا يعاقب عليه بدخول المال وايضا يدخل في الفعل الترك فالترك فعل وقد سلم الله تعالى فعلا بقوله كانوا لا يتناهون عن ملكة من فعلون ما كانوا يفعلون وقالت الآية الأخرى لولا ينهاجم الرباليين والأحبار عن قولهم الإثن وأكيهم السحسن لذي ما كانوا يفعلون فسمى تركهم ذلك سمعا وسمعوا في الأول فعلا فدل على أنه فعل ويذل أيضا عليه قوله صلى الله عليه وسلم المسلمون المسلمون من لسانه ويذل فدل تبين أن ترك الاذى من العلامات المسلم او سبب يدخل الشخص في دائرة المسلمين ويحقه لدائرة المسلمين حقا ويذل عليه قول قعدنا فهذا الصحابه رضي الله عنهم قالوا لا العمل لا تركنا العمل ورسول الله يعمل لذا كان هو العمل المبنى يقولوا اشبه؟ ماهو فروع بكرة المنهجي وسبنها من بعد ذا البيتية دي. ينبني على سين الترك فعل, فعل فروع ذكر في كتاب الاسموذ المنهج الى قواعد المذهب المدرج وهذه المنزولة ايضا في قواعد المالكية قال فيها وسلمها اي ذكر هذه الفروع من بعد ذا البيت اي هذا البيت اليدي اي يأتي من شرب لوحيت زكاة فضل وعمل رسم شهاده شهادة في وماء عطلنا غير وغير كذا مفضل تلك العين في فجر ما هذا وكل لكي اتت عين وعد وليها وشدهها الماء مأره <تصفيق> اولا من كان انه في فضل فلم يعد على عادش حتى لا فعلى القول بان الترك فعل يضمنه اي جمجمه بيته واين من كان عنده خيط فمنعه من صاحب جائزه يقيمها به حتى ما فإنه يضمنه والذكاء ايضا اي ذك كمن مر على خير غير ممزوح المقاصد اي بقيت فيه حياته وهو قادر على ان يذكيه فلم يذكيه حتى مات يضمنه وفضل الماء يدخل ايضا كشرب وقد اضاف فيه القادم ان الشرب الاول هو منع الشرب عن الانسان وفضل الماء منع الماء عن الحديقه وعن البستان ما كان عنده الحديقه وانه ماء ومنع ماءه عن حديقه جاره حتى هلك زرعه يضمنه وأيضا العبد من كان عنده علم فمنع عاقل رجا يرفع عليه زفر مثلا او يحميه إباره من الشقوق حتى فقط يضمنه رسم اي رسم فيه حقوق ورسم فيه حقوق معينة فكتمه او تركه او غيعه فانه حتى فاتت الفقوق فانه يضمن تلك الفقوق وشهادة اي ان كتن الشهادة حتى ثلث بالفقوق او ضعف الفقوق فانه يضمن تلك الفقوق وما عطل ناظر أي أي الذي عطله الناظر والناظر هو الشخص المكلف وقت الأوقات سواء كانت الأوقات على شخص أو على ليهات معينه الأمر واحد فالناظر إذا عطل الأوقات لأن منعها من القراءة. أو, او لم يشغلها التشغيل الجيد وقركها لا حتى ثلثت انه يضمنها وكذلك بالرهن الذي يرهن شيئا معينا فلم يستغله له او لم يستعمله لفائدة الراهن حتى قاتل النفر او الحق فانه ينعر وكذلك المسرط في العلم لن يذبع إليه ذا بدل معينة مع علمها وعين له أنرها فلن يعلمها وكذلك ذي ردة بعيب وعدين وليها وشبهها اللعيب أي كذلك الذي ردة بعيب الربة الذي زيد وفيها عيب يلأ المكاح أو يحب به الزاد أن يسر المكاح ولم تتكلم وفرت الكلام عن عيبها فإن من حق الزوج أن يردها وأن يرد من وليها لهرب اللهم الذي قدمنه لها لكن اذا كان صوليها عديما اي يثلث وليس عندهما فانه يرجع لمبالغه النهر عليها فيطالبها هي بالنهر مفهومش وكل هؤلاء قد تركوا وما دام تركوا و اعتذروا فعلا فانهم يظنون ما ضيئوا من او ما توصوا الى المنافع على اصحاب تلك الاعيال المناظره في وشد مهال بعد ذلك يبدأ الله في الكلام على مسألة 2 يقول والأمر قبل الوقت قد تعلقا بالفعل للإعلام قد تحققا وبعد للإنسان يستمره حالة لبثي وقوم الطرق يقول إن الأمر يتعلق تعلقا اعلاميا للفعل قبل بصور وقته يقدر له شرعه ويكون التعلق هنا تعلق الإعلاميه والتعلم الإعلاميه عليه الإقاذ من يجيب هذا الفعل عند بصور وقته من دون أن يباتره ومن دون أن يبدأ فيه قد تحقق القصد كذلك وبعده الزام جرت له يبر حاله كما وايضا الامر يتعلق بالفعل بعد دخول الوقت تعلقا الزاميا هذا التعلق يستمر حالما بدت بالفعل اي ولو كان الشخص متلبسا بالفعل فإن الالزام فان الامر متوجه اليه وهو في صلاته مثلا او في صلاته حتى ينتهي من صلاه او قيامه او حده حتى ينهي جميع العباده التي امر بها لان ذهاب جزء من اداء تلك العباده يعني ذهابها كلها دعونا الى ما يفرغ من هذا القول وما قالوا بهذا القول ذلك لانهم قالوا اننا لأ اذا قلنا ان الشخص الذي دخل الصلاة في الصلاه يكون في يكون فيه محجور عقلي وهو تحصيل الحق فهو في الصلاه فكيف نقول له انت مطالب بالصلاة وهو في الصلاه لكن هذا القول مرئي بان هذه العباده لا تنتهي ولا تبرأ منها الذمه الا باستغراب جميع ابدائها فضياع جزء من ابدائها يعني ضياعها كلها فليس يجزي من له يقدمه ولا عليه دون حذر يقدمه فهذا الفعل الذي قد قدر له وقت يعين شرعا ليس يجزيه من يقدمه عن وقته فليس يذل من له من أكبره. وايضا ليس عليه دون حذر يذل اي ليس عليه يذل دون حذر بل يذل عليه مع الحذر فلا يجب له ان يفعله قبل وقته لان ذلك تعمل المحظور فصراحه من ما لم ما علمها قبل وقتها يكون قد تشاب امره او وقع في امرين الامر الاول ان هذه الثلاثه لا تفكره وثاليا ان الله قد خاله في الشريعة وانتكد امرا محذورا ولم نوعا. وقد قال الله تعالى الله ادنى له امعنى الله تفكره فالعبادة لا تكون مشروعة الا اذا كانت على وره لا تفكره شمال. ولا عليه دون حذر يفكره وذا اتعذبه وليس عبده اي هذا يختص بالفعل التعبدين الخالص الصغير الذي هو فعل التعبدين وليس فعل غير التعبدين وليس عبده وما تنحى ما بالفعل تستقيم فيه مضبع ان الاوامل التي, التي هي عبارة عن افعاد ليست تعبدية ليست ابادها من حيث هي فانها يجوز إيقاعها قبل وقتها والجباب عليها قبل وقتها لا يترسب على ذلك محجوم شرعي فرد الوضيعة لفاحبها قبل وقتها المحدد يجوز ورد الوضيعة أمر الواسط وقضاء الدين قبل وقته ايضا جائز لكن لشت ان يخل من وقت ضعوة عدمه أن وقت هذا كان له ادفع الدين الان واعطه القليل منه فقط فانه يكون غبا فيكون ممنوعا اما اذا كان بدون الله، بل قدم له دينه قبل وقته فليس عليه حاجه من اقدار ادم مثلا فهذا هو الفعل المتنشر للفعل او الامر الذي تعلق بفعله المتنشر لكونه فعلا ليس تعبديا من حيث الظلم وما الى هذا وهذا يلتسل اي الفعل الذي يلتسل الى التعبر والى غير التعبر ففيه خيط دين رفض القدر فالامر الذي هو من حل الجهة فعل وعادة ومن جهة اخرى عبادة هذا السلم فيه العلماء إلا إذا دلنا دليل على جواب تقديره على وقته كالبهارة لمنظر من الحدث فإن العلماء مجمعون على جواب إيطائها قبل وقتها نفر نفر شبابه أما إذا ما دلنا دليل فقد اختلف فيها العلماء ولذلك اختلف العلماء بالذكاء هل يؤمن إخراجها قبل وقتها بعض العلماء يجوزون بعض العلماء لا يجوزون أن الزكاة نستبدل على الزوال الزيء ففيها مياسات للمقاراة وفيها ايضا تطهير للنفس وتقلب الى الله ورحمة العالمين مخيش شبابا بسم الله الرحمن الرحيم صلى في الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين في الضف الماضي نسينا قول الله رحمه الله تعالى واليهم يرظم وشك بمحتمل لرادش او رده او معتدل حيث قبل ذلك عرف الماضي المرحيمة لله تعالى العلم لأنه الإدراف الجازم الذي لا يقبل التغيير ولأن الاعتقاد هو الإدراف الجازم القابل للتهيير وبعد ذلك عرف الوهم والظلم والشك وقال الوهم هو الاحتمال المرجوح والظن هو الاحتمال الراجح والشك هو الاحتمال المعتدل وذلك كله عندما يحتمل الوقت معنى فأكثر فإننا نسمي الراجح ظنا والمرجوح وهما والمعتدل نسميه شكا وبعد ذلك قال الناظر رحمه الله تعالى وقال ان الامر لا يوجه الا لدى تلبس منتبه ومعنى قول الله رحمه الله تعالى ان قوما وبعضا من العلماء علماء الاصول ممن لهم انجباه ودرايه بفن الاصول قالوا ان الامر لا يتوجه الا عند مباشره الفعل وكذلك كل الاحكام التكليفيه عندهم فهي لا تتوجه الا عند مباشره الفعل وعندما عترض عليهم لانه ينزل على هذا ان يترك الانسان مباشره فلا يتوجه اليه خطاب لتكليف الابد ولا يكون اهلا بانه ما ترك شيئا كلف بفعله اجابوا بان اللوم الذي توجد من عدم مباشره الفعل قبل تلبسه به مترتب على التلبس به وهي الكشف عن الفعل وهذا الذي ذكره النظم بقوله تالله قبله على تلبسه بالكشف وهي من ادق الاصول اي هذه القائده من ادق القواعد قواعد الامثال التي يحتاج في إلى الى نوع من التفسير والتدبر وهذا الخلاف منبني على قائدة قررها المتكلمون وهي قائدة باطله ولا يحتاج إلى ذكرها في هذا المقام ولا داعي إلى تطوير الكلام في ذكرها والقول الصحيح الذي عليه جماهير العلماء هو أن الأمر يتعلق بالفعل بعد دخول الوقت تعلقا انها بعد ذلك قال الله رحمه الله تعالى وهي في طرف الكفاية فهل يسقط رسمه بشروع قد حصلت لأنه خلاف في الأمر الذي سبق ذكره وهو هل يستمر؟ حالا مباشرة أو, او ينقطع بمجرد مباشرة في العبادة هذا الخلاف الذي سبق ذكره ينبني عليه مسألة وهي فرض الكفاية هل يسكت بشروع واحد او اكثر فيه الاسم عن الاخرين او لا يسكت الا بثمان فرض الكفاية فعلى القول بالقطاعه بالمباشره فإن ليس له يستطى في فرض التساهي عن الجميع بالمباشره البعض له وعلى القول الآخر لا يستطى ذلك إلا بتمام فرض التساهي والقول الصحيح هو القول الثاني وهو أنه لا يستطى إلا بتمام فرض التساهي لأنه كما صح أن ذكرنا بأن بهذا بعض من العبادة هو تهام لكلها معنى ذلك قال الله رحمه الله بالامتثال كلف الرقيب فلوجب تمكن المصير او بينه ولدت ما تردد شرط تمثل عليه فقط معنى هذا الكلام ان العلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في التكوين في فائده هل هي الامتثال فقط او انه متردد بين الامتثال والابتلاء والاختبار ومعنى الابتلاء والاختبار اي هل يعزل ويهتم بالجان فينساه او يعزل على الترك فيعاقب وعلى القول الاول فالتمكن كما ذكر الله من ايقاع فعل شرط في توجه التكليف لان الفائده هي الامتثال ومع عدم التمكن لا يكون الانتساب وعلى القول الثاني فالتمكن يكفي شرق لأن الفائدة الحاصلة سواء تمكن ثم كله من الفعل أو لم يتمكن فالفائدة موجودة وهي العزم على الفعل في حالة عدم التمكن مع ذلك قال الله رحمه الله تعالى عليه تكليف يجيه ويقع ما علم من بالذي انتلع في علم من امر كالمأموري في مذهب المحقق المنصول اي انه ينبني على هذا الخلاف السابق في فائدة التكليف هل هي الانتصال فقط او الانتصال والابتلاء ينبني على ذلك مسألة الاخراء وهي هل يجيز ويقع التكليف بالممتنع في علم الامر وهو الله عز وجل وحده او في علم الامر والمؤمن نعم والقول الذي عليه المحققون هو جوازي ذلك فان الله عز وجل قد كلف ابراهيم بذبح ولده وهو سبحانه وتعالى يعلم ان ابراهيم لم يتمكن من ذبح ولده وانما كان المقصود من ذلك الابتلاء والاختبار كما قال الله تعالى عن ذلك في كتابه الكريم إن هذا لهو البلاء المبين ومن الغوء الفقهيه التي ذنبني على هذا الخلاف أن من أثرت عمدا في هذا رمضان ثم حارت في ذلك اليوم بعينه هل تنزمها الكثارة أو لا تنزمها الكثارة فعلى القول بجواز التكليل تنزمها الكثارة فعلى القول بجواز التكليف ما علم الامر انه لم يتمكن المكلف من فعله تلزمها الكثارة وعلى القول الاخر لا تلزمها الكثارة واما على القول او على اعتبار القسم الثاني وهو ما علم الامر والمامور معا انه لم يتمكن من فعله فيضربون لذلك مثالا يقولون لان امراه اخبرها نبي بانها في يوم الفلاني ستحيط في نهار رمضان فهل يلزمها افتتاح صوم ذلك اليوم وميته والعزم عليه او لا يلزمها ذلك فعلى القول الاول وهو القول القوي المحقاق يلزمها ذلك ثم اذا اتتها عادتها افترت التكليف التنفذ معنى ذلك انه لا يقع التكليف بشيء امتنع في علم الله وفي في علم المأمور واذا قلنا بشرط ذلك فمعنى ذلك انه يجيز ويقع التكليف بالمنسلع في علم الامر وهو الله اي في علم المأمور حيث علم الامر والمأمور الايرم ويطلبون ذلك امتنى والشيء الذي كلف الله به وهو لا يقع في علمه سبحانه وتعالى مثاله كان الله عز وجل عدم الإيمان من أبي لها، ومع ذلك فهو مكلف بالإيمان وهذا يسمونه التثنيف المستحيل كانت تثنيف المستحيل ومع ذلك فهو مكلف بالإيمان ومثال التثنيف بالمتنع في علم الآمن والمأهول كثنيف المرأة التي تعرفه أن عادتها تأتيها في يوم كذا من نهار رمضان أو عرفت ذلك عن طريق إخبار نبي من الأنبياء فإن هذه المرأة هل عليها أن تصبح صائما وتعقد مية الثيام بما لما تأتيها العادة تقطع الصيام أو أنها يجوز لها الإخبار الصيام من الأول لها فعلى القول بأنه يجوز التكليف بالذي سنع في علم الآمن والمأمور فمعنى ذلك أن هذه المرأة عليها ان تعقد نيه رسيات وان تصبح صائمة إلى أن يأتيها أو إلى أن تأتيها عادتها وكذلك العجل الذي كذب واخبر بأنه سيقتل في يوم كذا في ساعة كذا سيقال عليه حد الكساب هل يلزمه الصيام او لا يلزمه الصيام نسهد فهذه مسائل تنمي على هذه القاعدة الملكورة عليه تكليف اي عليه يجيب ويقع التكليف للذي اتنع في علم من امر وفي علم من امر في المذهب المحقق المنسور اي المذهب المقوى المنسور اهل العلم قال بعد ذلك رحمه الله تعالى كتاب القرآن ونباح بالألفار الى هنا نكون قد نهينا من المقبلين ونبدأ الآن في القرآن ونباح بالألفار وبدأ اول من تعريفه القرآن والقرآن في لغة العرب مصدر للقراءه قراءة ثم جيد فيه الآلة من نورك غفران وجبر جبران وقراءة قرآن وقيل القرآن من الكرام وعلى هذا فلا يكون مهوزا كما هي قراءه من الكبير من القرآن أي آياته وسواره ممرونا بعضها ببعض والقول الاول هو ما صح بقوله تعالى فإذا مرعناه في السابق اما تعريف القران في مصطلح العلماء او العلماء فهو منزل على محمد لأجل إعجاب وللتعبده فهذا هو التعريف الكريم لأنه لفظ على محمد لأجل الإعجاب وللتعبد بكلاوته وقراءته فهو لفظ ملذل هو لفظ وليس معنى قائمة باللفظ كما يقول بعض المتكلمين والخلاسفة وبعض الأشائر أو كل الأشائر وغيرهم من منظلوا عن الثريب بل هو لفظ وكلام الله عز وجل هو لفظ مسموع ولفظ الله بسوث وحرف ننزل لإخراج ما لم ننزل على محمد لإخراج ما أُنزل لكن لا على محمد إلا ما أُنزل على رقية الأمية بأجل إعجازه لإخراج ما أُنزل على محمد لا لعداية الأحاديث القرآنية وتعبد لإخراج.